صلوا على الهادي الباشير الهادي البشير محمد محمد نرجو من الله الرحمن الشفاعة في الجنان صلوا على الهادي الباشير الهدى البشير محمد محمد نرجو من الله الرحمن الشفاعة في الجنان اللهم صل على محمد وعلى وفي الملائل على إلى يوم الدين صلوا على الهدي الباشير الهدي الباشير محمد, محمد نرجو من الله الشفاعه في الجنان صلوا على الهادي البشير الهادي البشير محمد, محمد نرجو من الله الرحمن الشفاعه في الجنان اللهم صل على محمد وعناء محمد في الأول والآخير وفي الملائل على حسبي ربي جل الله ما في قلبي غير الله صل وسلم يا الله على محمد رسول الله حسبي ربي جل الله ما في قلبي غير الله صل وسلم يا الله على محمد رسول الله حسب ربي جل الله ما في قلبي غير الله صل وسلم يا الله على محمد رسول الله حسب رب جل الله ما في قلبي غير الله صل وسلم يا الله على محمد رسول الله ان امنا بالله صدقنا برسول الله نوج الجنه ندخلها يوم الحشر ان شاء الله انا امنا بالله صدقنا برسول الله نوج الجنه ندخلها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 صل وسلم يا الله على محمد رسول الله انت الشافي فاشفنا انت الكافي فاكفنا يا رحمن عافنا واعف عنا يا الله شافي انت الكافي فكفنا يا رحمن عافنا، واعف عنا يا الله حسبي ربي جل الله ما في قلبي غير الله صلي صلي يا الله على محمد رسول الله حسبي جل الله ما في قلبي غير الله وسلم يا الله على محمد رسول الله إن صلاتنا لله إن مناسكنا لله إن حياتنا لله, إنما ماتنا لله إن مماتنا لله لله لله إن حياتنا لله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 صل وسلم يا الله على محمد رسول الله ان نستغفر الله ان نستعين بالله لا حول الا بالله لا قوه الا بالله يا امان الخائفين آمنا مما نخاف يا أمان الخائفين سلمنا مما نخاف يا أمان الخائفين نجنا مما نخاف ربنا استجيب دعاءنا يا أمان الخائفين آمنا مما نخاف يا أمان الخائفين سلمنا مما نخاف يا أمان الخائفين مما نخاف ربنا يا ربنا استجيب دعاءنا يا أمان الخائفين نمن مما نخاف يا امان خائفين نجنا مما نخاف ربنا يا استجب استجب